لم يك الَّين كََ مِن أَهْلِكتاباب والالمُشكينَ مُ تَكينَ حتى تَأتَهُمبَيينَ رَسُول مِن اللهَّه يَْلصُحُ فَم مطَهَر رَسُول مِنَ اللهَّهَ لُصُحُكَم مطَهَرَ فيِيهَا كتُبُ قَم فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمرون ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وانا امر امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شرب البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا